طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جت بالأمر المقطع جت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع ولا علينا ثنيات الوداع وجب الشكو علينا ما دعا لله هداع قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع ربنا صلي على من حل في خير البقاء طلع البدو علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هداع أبدل علينا مسافي الله الساع اشرقت انوار احمد فاختفت من هالبدور على البدور البدو علينا من ثنيات الوداع وجبل الشكر علينا مدعى للهدا مثل حسنك ما رأينا قطيا وجه السرور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور ويا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلة مرى وجهك يسعد يا كريم الوالدين طلع البدر علينا من ثنيات الوداح وجبل الشكر علينا ما دعى لله هدا للشاعر زينب الكتبي